مبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل الذي فضل فضل وان تولوا فاني 116. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 117. ألا إنهم صدورهم ليستخفوا منه 118. حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 119. إنه عليم بذات الصدور وَمَا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 118. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 119. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا هُوَ لَا يَأْوُسُ الْكَفُورُ وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَثَرِيحٌ ثَقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لهم فِرَتَهُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاء معه ملك إنما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 وَاَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ 114. ليس لهم في الآخرة إلا النار 115. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 116. كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 117. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولائك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مريته منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن 124. على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 125. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا آخَِةِهم كَافِرون أُلائِكَ لم يكُون مدِزينَ فيِي الأرض وَماَا كانََ لَهُم مِدُون اللههِ مِن أَلَ الله يضاعفُ هُ الذااب مَا كانَوا يَْلَطيعونَ السمَّ وماَا كانَوا يُبصِرون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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ ثَمَ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم وَرَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ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 نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَؤُمٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سما اقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَن دَُوحُ الضَّبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إ بِنِي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ الحَقُّ وَأَن تَأَحْكَمُ الْ الحَكِمين قَالَ يَُوحُ إِهُ لَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِهُ عمل الْ غَيْرُ صَالِح فَلَا تَسْأَلّ مَا لَْسَلَكَ بِِي عل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 تِلْيَ لَيَ نُوحُ هَبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ من, مِّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين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 122. أني بريء مما تشركون 123. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 124. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ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 119. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 110. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 117. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا أَلَ ربهم لِعَادٍ بعدا لعاد قوم هود 118. وإلى ثمود أخاهم صالحا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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 117. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف 118. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 119. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط 124. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 125. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ 119. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد 110. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد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 انهم مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سِجِلٌّ مَّنُونُدٌ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ أُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً 119. ويوم القيامة بئس الرفد ذَلِكَ مِنْ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 111. وما ظلمناهم ولكن ظلموا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا يَأْتِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ 111. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 112. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 م داَمَتِ السَّمواننتُ وَالْأَرضُ إللاا مَا شَ رَبُّك عَطأَن غَيْرَ مَجد فَل تَكُ فيِي مِرِْييَة مِماا يَعبُدُهَا أُول مَا يَعبُدُونَ إِلا كَمَا يَعبدُ أَبَاءُهُم مِ قَبُ وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 119. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 110. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ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 119. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك مِنَ جهنم من الجنة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 وانتظروا اننا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه